قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 حتى إذا بلغ أشهده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما تعذانني أن أخرج وقد دخلت القرون وقد دخلت من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك يا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 ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يُعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا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 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطِرَنَا بَلْ هُوَ ما بِهِ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 وَاجْعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةٌ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ, ولا أفئدتهم مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلِيسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَصَبِرْكَ مَا صَبَرَ أُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ